بسم الله الرحمن الرحيم. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. فَاتِحَةُ إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذخون من كل جانب دحورا وله عذاب وصب، إلا من خطف الخطف تفأ تبعه شهاب فاقب، فاستفتهم أهُم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ إننا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكرو لا يذكرون، وإذا رأوا آيتين يستسخرون.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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون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 نزل أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لا آكلون منها فما نؤون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم ألفؤ آبائهم ضار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 لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين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 ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكريم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهرعون إن كذالك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين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 سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم تصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحظين فالتقمه الحوت وهو مليم.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 أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصافون وإن